وقال حدثني عن مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن انه قال قدم على ابي بكر الصديق مال من البحرين فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واء او عدة فلياتني فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات انفاد ابي بكر عدة رسول الله انفاد ابي أبي بكر للوصية أو للعهد عن رسول الله هذا أمر رسمي إداري لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أمر المسلمين فما كان يوليه أو يجريه رسول الله خليفته من بعده يكون إيش ملزمن به الآن في الوقت الحاضر الدولة تكون مرتبطه بدول أخرى في معاهدات يموت رئيسها ويأتي رئيس آخر هل مجيء الرئيس الثاني ينقض تلك الاغتباطات مع الدول الأخرى؟ نما يمضي على رسله وعلى سنن من كان قبله بالالتزامات له وعليه ولذا أول ما يعلن الرئيس الأول التزامه بما التزمت به الدولة الآتقة فهنا الخليفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ملتزم بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة ولذا أعلن من كان له إيه؟ من كان له عند رسول الله وعيا أو عدا؟ من كان وعيا أو عدا يعني الواعب بمعنى العهد. من كان له عند رسوله عهد سابق نحن نمضيه عن رسول الله. من كان له عند رسوله وعده. والفرق بين العهد والوعد. العهد الزام وصبر والوعد من باب مكارم الأخلاق. وعد فأخلف. قد يخلف الإنسان في وعده وقد يفي بوعده ولكن من مكارم الأخلاق الوفاء بالوعد ومن أولى بوفاء الوعد لرسول الله من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أترى أبا بكر يعلم بأن رسول الله كان قد وعد إنسانا بشيء وانتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يفي بهذا الوعد واستطاع أبو بكر أن يفي به هل يترك وعد رسول الله لا والله صديقك ولا زوجتك ولا جارك لو سمعت بشيء من هذا دول اكراما لخاطر فلان انا اقوم به فجاء مال من البحرين اعلنها للناس لان هذا من واجبه فمن كان له عهد التزم له به من كان له وعد عند رسول الله الوعد ليس بملزم ولكن ابا بكر التزم به جاء جابر وأخبره سواء كان له وعد أو إيش وعد فأعطاه ثلاث حفنة جيل كل حفنة فيها خمسمائة دينار هل طلب عليه بينه معنى من واجب الإمام أن يتثبت لأنه يدفع بيت مال المسلمين يقول بأنه استوثق من جابر لأنه رجل صدق علم صدقه أو كان عنده علم قبل ذلك فاكتفى بمجيء جابر واخباره ونفذ ذلك يقولون ايضا ابا بكر رضي الله تعالى عنه انفذ وصية ثابت بن قيس بعد موته وذلك ان ثابت رضي الله تعالى عنه لما قتل في القادسية او في الشام يقول جاء لخالد بن الوليد في نومه قال يا خالد اسمع مني لا تقول هذا منام تقبله لقد مر علي فلان وانا قتيل واخذ درعي عني وذهب به وهو تحت متائه في خيمته واخبر خليفة رسول الله ان اعبدي فلان وفلان عتقاء وان لفلان عندي من الدين كذا فليوف عني فلما اصبح خالد دعا بالرجل الذي اخبره به ثابت قال يجلس اين خيمتك قال في المكان الفلاني قال قم يا فلان واذهب وارفع متاعه واعتني بما تحمل. فذهب ورفع المتاع فاذا بالدرع فقال من اين لك هذا الدرع الذي اخبيته في خيمتي؟ قال والله يا خالد مررت على ثابت فوجدت الدرع فخفت ان ياخذه احد فاخذته لنفسي قال رده في الغنائم رده لاهله فامسك الدرع عنده ليرده لأهل وكتب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه لقد أتاني ثابت ووجدنا بدليل صدقه في درعه فأنفذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأعتقى الأعبد التي أخبر عنها ثابت وسد الدين وأمر أهله أن يسد الدين الذي عليه فإذا كان أبو بكر يوفي الوصية لميت فكيف لا يوفي بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضيه ثابت ايضا تدم الى قضيه عمرو بن الجموح وصاحبه هذا في امر البرزخ جاءت روحه الى خالد هو جثته في مكانه اذا عالم الارواح عالم اخر وراء الحس والادراك فتاتي روحه لخالد وتخبره وتعين له مكان الدرع وتعين له الشخص وتسمي له العتقاء وتحدد له الدين كل ذلك عن اي شيء من اين يعلم خالد ذلك اذا عالم الارواح ايضا عالم غيب وهو ايضا يوقف العقل عند حبه